والالذاراتِ ظَروى فَحامِاتِ وَقْرَا فَجَارِياتِ وَساض فَلْمُقَّماتِ أَمْرىَ إِماَا تُعَدونَ لَ صَادِقَ وَإِ الدّينَ لَاقِع وَالسَّمائذاتِ الحوك إِكُمْ لَ قَم لم يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في ضمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إِ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وََعيون إِ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وََرْرُون آخِذينَ مَا آتَهُمْ رَبّهُم إِهُم كَوا قَبِلَ ذَلِكَ مُحسِنين كَوا قَلينَ مِنَ الَّلِمَا يَهجرون.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 وَفيِي الأررض آياتَةُ للِمُوقِنِين وَفِيأَفُسِكُمْ أَفَل تُ بَصِرُون وَفيِي السمائِِزقُكُمْ وَفيِي السَّمائِسْقُكُم وَما تُ عَدُون فَورَبِّ السماءِ وَالأَضِ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 فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكُ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ وَسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مَسُوَّمَةَ الْعِذَابُ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً آيةً للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسل الله إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر, وقال ساحر أو مجنون فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٍ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا, إلا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ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 قَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ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 فمَا أَم تَ بِمَلُون وَذَكرِ فَإِنَّ الذِكَةَ فَعُمُؤنين وَماَا قَلَقُتُ الجَِّ وَإِسَ إِلَّا لعبُدُون مَا أُريد مِنْهُم مِر من الرزْقِ وَماَا أُريد وما